فإن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَقُتْلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقًا إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ, ميثاق جَاءُوكُمْ حَصَرَتْ صُدُورُهُمْ أن أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ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 يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لستم من مؤمنين تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم الله كان بما تعملون خبيرا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 وَكَانَ اللَّهُ غَفورَ الرَّحيِيمَا إِ الذيذينَ تَوَففهُمُ الْمَلائِكَ تُظَالِمِ أَنْفُسِهِمْ قالوا, فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين فِي مَكُْنتُمْ قالوا كَُّا مُسْتَضْعفينَ فِيرضّ قالوا أَلَم تَكُنَ رضُ اللَِّ وَاسِعَة فَتُهجرِروا فِيهَا فَأولائِك مَؤوَهُم جَهََّم وَساءت مصيرِ المُسَْطعَافينَ منِنَ الرِجالِ وَّساءِ والالْلدانَ لا يَسْستطيعون لا يستطيع نَحيِيلَة وَل يهتَدونونَ سَبلَ فَألائِكَ عَسَ اللهَّ أَ يَعْفُوَ عننهُ وَوكَان اللهَّهُ عَفوًا غَفُور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 قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِى ٱلْكِتَٰبِ فِى يَتَٰمَى ٱلنِّسَآءِ ٱلَّٰتِى لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَٰنِ وَأَن تَقُومُوا۟ لِلْيَتَٰمَىٰ بِٱلْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا۟ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِۦ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 وكان الله سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقصط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين ولقربين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 بشر الْ المنافقِينَ ب بأنَّ لهُ عذابَنَ لمَ الذيذنَ يَيتخذونَ الكافِرينَ أوأَْيا مِن دونمُومِنينأَ بتَغونَ عِدهَهُ العِزَّةَ فَإِن العِزَّة اللهِ جميع وَقدنُ الزل عَلَكمم في الكتابِ أَِذاَا سَمعتُم آياتِ الله يُكفرَر بهِهَا وَيُسْتزَعوا بهِهَا فَلاَا تَقُدُ معهُم حتى يَخُضُوا فيِي حديثٍ غيره